كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مذادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مذذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس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 يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق والقائمين بالقصد آمين اللهم آمين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اخواني واحبابي في الله وأخواتي الفضليات نزلت هذه الآية الكريمة في صحابي كريم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام السلام هذا السؤال يا رسول الله إني أحب القتال في سبيل الله أحب أن أجاهد في سبيل الله وأحب أن يرى مقامي أي مكاني يشرك في النية يحب أن يراه الله تبارك وتعالى وفي الوقت عينه يحب أن يراه الناس فهو يجاهد لله وللناس معه فسكت عنه عليه الصلاة وأفضل السلام فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الجليلة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لفت نظري إخواني واخواتي أن بعض دارسيه العلوم الشرعية وهذا ما حدث بالفعل حين يسمعون كلاما تفصيليا يتعلق بهذه المسألة الشريفة والمهمة لا يستوعبونه لماذا كل هذا التجديد ما القصة ألا يكفي فقط أن نتعبد وأن نحسن وأن نتصدق وأن نبر من يستحق البر من عباد الله لماذا كل هذا التنطع يزعمون أو يظنون أو يهمون ولماذا كل هذا التجديد وحين يسمعون بقصص الصالحين من أصحاب رسول الله وأتباعه وإمة الهدى والعرفان أيضا يقطبون حواجبهم كأنهم لا يستوعبون لماذا؟ لماذا كل هذا الخوف؟ لماذا كل هذه المحاذرة، هذه المسألة معقدة ومخيفة إلى هذا الحد؟ نعم وأكثر من هذا الحد معقول جدا إخواني وأخواتي ومفهوم جدا أن الله تبارك وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قال وما بكم من نعمة فمن الله لسنا نعرف نعمة أيها الإخوة أو منة إلا وهو مبتديها قبل استحقاقها سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ وليس الخلق في ذلك من نصيب إذن محقول جدا ومفهوم جدا وعادل جدا أيها الإخوة وصحيح تماما أنه تبارك وتعالى لا يرضى التشريك في النية والله لو وقع إخواني وخواتي مثل هذا الشيء في حق آدمي ضعيف منا ما قبله بالفرض أن أحدكم تكفل شابا أو فتاة وأغدق عليه واسبغ نعمته عليه إنجاز التعبير وأحسن عليه بكل صنوف وأنواع الإحسان ثم رأى هذا الشاب أو تلك الفتاة يلحظه بالعرفان والامتنان ويلحظ غيره ممن لم يقدم إليه شيئا سيشعر بالتنغيص وسيشعر أن هذا العبد المنعم عليه عبد جحود وعبد كنوت وعبد سفه نفسه وكفر نعمة مولاه فكيف الحال برب العالمين أيها <تصفيق> الذي لا نعرف فضلا إلا منه ولا منة إلا منه حتى الفضل الذي ياتيك على يدي آدمي مثلك أخي او اختي من الذي ألهمه أن يتفضل عليك رب العزة هو الله الذي لا إله هو لو لم يلهمه ما رأيت منه حبا لكن الله دفع أيها الإخوة يشكر ويعترف له لكن القلب يعلم أن حقيقة الأمر أيها الإخوة بيد الله تبارك وتعالى المنعم الحق والأوحد هو الله هذا وسيلة تشكر الوسيلة لكن الشكر كله وحقيقه الشكر ومحض الشكر وصفو الشكر وخالصه لله رب العالمين لا اله الا هو قال يا داود أدرك لي خفي الفطنه ولطيف اللطف فاني احب ذلك من عبدي قال يا رب وما خفي الفطنه قال اذا وقعت عليك ذبابه فاعلم اني انا الذي اوقعتها فسلي ارفعها لا يستطيع أن يدفع عنك ضرا ولو كان مجرد وقوع ذباب عليك إلا الله تبارك وتعالى قال هذا أنا وإن جاءتك حبة كسر بسيط من الدرهم شيء غير مذكور بالسنتات الآن فاعلم اني أنا الذي سقته إليك أو سقتها إليك فاشكرني على ذلك وليس كذلك فقط وليس ذلك محسب بل ينبغي على العبد الصاحي العبد العارف العبد اليخضان إخواني وأخواتي ألا يشتغل بالنعمة عن الخدمة واحفظوا هذا هذا من أدق وألطف ما قيل في تعريف الشكر الشكر ألا تلهو ألا تشتغل ألا تشغل بالنعمة عن الخدمة بعض الناس أيها الإخوة يتظاهر بخدمة الله يزيد في طاعته في عبادته في أذكاره في إحسانه وصلته وبره حتى إذا ما تحقق له المرجو والغاية من نجاح ولده أو تحقيق مناه أيها الإخوة إلى آخره نقص لماذا أصبح الآن مشغولا بهذه النعمة فريحا بهذه النعمة الآن هذا ليس عبدا عارفا وليس عبدا شاكر لله الشاكر أيها الإخوة لا يشتغل بالنعمة عن الخدمة نبقى دائما خداما لله تبارك وتعالى عباداً له على التحقيق لا إله إلا هو فالأمر كله بيده ولذلك عادل ومعقول وصحيح أيها الإخوة أن الله لا يقبل التشريك في الأعمال أنا اغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه اي معي غيري تركته وشركه وفي رواية وشريكه خذ أجرك من شريكك الله يقول أنا لا أميت لكن هنا يثور سؤال إخواني وأخواتي لماذا كان الحال كذلك؟ لا يمكن أيها الإخوة أنه كان كذلكم لمعنى يعود إلى الله تبارك وتعالى حاشا لله الله كما قال شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني رضوان الله تعالى عليه بارئ من الحظوظ فقط موجود واحد لا حظ له لأنه كامل كمالا مطلقا غنيا غناً مطلقا ابديا ازليا سرمديا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد هو رب العالمين وقد افتى ابو بكر الباقلاني ان من ادعى الخلوه والبراءه من الحظوظ بالكليه فقد كفر لانه ادعى الالهيه حتى محمد صلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله واصحابه اجمعين لم يكن بارئا من الحظوظ لكن حظوظه كانت ربانيه اخرويه الهيه يحب قرب الله رضوان الله محبه الله نعيم الله وفردوسه والوسيله والشفاعه يحب هذا هل حظوظه ليست حظوظ النبي محمد من الدنيا شهوات وملاذ واموال الالاله وانما حظوظ لكن حظوظ اما الله تبارك وتعالى لا حظ له ولذلك من شكر انما يشكر لنفسه نفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكر يرضه لكم كما اقول دائما ليس منكم يرضه لكم لك هذا اليس كذلك نافله لك يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم تعرفون الحديث ما زاد ذلك ما نقص ذلك من ملكي شيئا ما في لو كل الناس امنت لو كل الناس كفرت هذا لا يزيد الله شيئا ولا ينقصه شيئا لا فهو الغني ولو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، فسالوني فاعطيت كل احد مسألة لا إله إلا هو. ما نقص ذلك مما عندي شيئا؟ إلا كما ينقص المخيط أيها الإخوة، المخيط, أيها الإخوة المخيط أي الإبرة إذا أدخل في اليم ضع إبرة في البحر المحيط الأقينوس، بماذا تعود؟ بماذا تخرج؟ بلا شيء. العالم الذي يمتلك المليارات. أنا أقول لكم ماله محدود وعطاؤه محدود ومجذوذ عطاؤه محدود ومجذوذ لا بد أن ينقطع لأنه لا يستطيع أن يسعى الناس كلهم أنا أقول لكم لا يستطيع أن يسعى حتى معارفه في غالب الظن بماله والعجيب أن الناس خلقوا أيها الإخوة وركب فيهم الشرح وحضرت الأنفس الشرح فيهم شرح وفيهم طمع آه الآن لو أتاك مليار نفترض ألف مليون وعنى به أخ شقيق هو يطمع في ربعه يقولك أنا أخوك ابن أبيك وامك يعني أليس لي الربع مثلا مثل خمسين مليون ويطمع فيه الأخ الثاني وابن العم وابن الخال إلى آخر الأخير والعم والخال والاخت وأبناء الأخت وأبناء الإخوة والأصدقاء المقربون الذين خدموك وتعرفوا إليك أي في الضراء فتعرف إليهم في الضراء وأنت ربما تكون كريما النفس ندي اليد وتحب أن تعطي كل أحد لو أعطيت كل أحد على ما يستحق ما بقي لك دانق اما رب العالمين لا اله الا هو هو الغني هو الواسع حقا لا اله الا هو لانه لو اعطى كل احد ما سال ولو ساله ملك السماوات والارض ما نقص ذلك مما عنده شيء لا اله الا هو لان اعطاءه من خزائن كن مش من خزائن عليها اقفال وحراس ووزعه وانما ايها الاخوه هي ايه مقفله فقط بكن كن تفتحها وكن تغلقها لا اله الا هو انما قولولا لشيء اذا اردناه ان نقوله كن فيكون هذا هو رب العالمين لا إله إلا هو ولذلك من عرفه من انس بمعرفته من أنس بمعرفته من تنور الجوانح أيها الإخوة وساح نفسه بمعرفته علم أن الغنى كله به لا إله إلا هو ولذلك لا يشرك في النية لماذا؟ قل لأحد الصالحين من أسلافنا كأنك ترائي قال ماذا أرأي والله الذي لا إله إلا هو للناس كلهم اهون عندي من هذه وأخذ القشة ورفعها في الهواء وراي من قال؟ أرأي الناس؟ لماذا؟ خلقوني؟ سووني؟ عدلوني؟ أحيوني؟ رزقوني إيه؟ الولد؟ رزقوني العافية؟ ماذا أعطوني؟ رزقوني المواجيد والأذواق الإلهية؟ رزقوني المعرفة بالله؟ لماذا أنا ألاحظهم؟ قال أهوى عندي لا يحتقرهم لكن اهون عنده في العمل في عمل العبادة في العمل الصالحات لا يلحظون ومن هنا قيل في تعريف الإخلاص كما قال أبو عثمان الحيري قدس الله سره الإخلاص هو الإنقطاع أيها الإخوة عن ملاحظة الخلق بدوام ملاحظة الحق لا دمت تنظر إليه لا إله إلا هو لا يمكن أن تلتفت إلى البشر وليس هناك من البشر يمكن أن يلفتك عن رب العزة لماذا؟ لا شيء هو ليس يعد شيئا إلى جانب مالك الملك والملكوت لا إله إلا هو الذي بيده ملكوته كل شيء ليس فقط الملكوت، ملكوت كل ما أعجب هذه الآية في ختام ياسين ما أعجب هذه الآية آيات الملكوت واضحة لكن ملكوت كل شيء تحتاج إلى وقفة طويلة أيها الأخوة ففكروا فيها كل شيء هو ملكوت ومفاتحه أيها الأخوة بيد الله وحده لا إله إلا هو والله مهما صغر ومهما أضعل وما يعلم جنود ربك إلا هو لذلك وإذن أيها الأخوة يتقرر أن هذا مفهوم لماذا أراد الله أيها الإخوة الأمر وجعله على هذا النحو من أجلنا نحن من أجلنا حتى نستكمل إنسانيتنا حتى نصبح بشرا آدميين أه؟ وناسا حقيقيين أيها الإخوة لنا كرامة لنا عزة لنا معنى انتبهوا الذي يعمل العمل ويلحظ فيه الخلق ويلحظ فيه الحق لا إله إلا هو ويرجو ثوابه ولو مدحه من الناس المدح والكلام ما شاء الله فلان كذا وكذا هذا انسان صغير أيها الأخوة فطير غير ناضج غير مستويال غير كامل مسكين طفولي صدياني حتى وإن كان شيخا في الثمانين وبعمامة ولحية حتى وإن كان ألف مجلدات في الفقه والشريعة والعرفان هو صبي أيضا بما أنه في هذا المقام فهو صبي مثل هذا الشخص جدير أيها الأخوة وقمين ومرشح لي مرشح أيها الأخوة للرياء والعياذ بالله أن يرائي بأعماله وهو يرائي، يصرح بهذا ويطلب هذا ويحب هذا ويغضب ان لم يحصل اين هم المخرصين مثل هذا مرشح للمن هذا لابد ان تنتظر منه اي ان يمن عليك وقل انا الذي اعطيت فاصبح دنيئا جدا جدا لو لم يعطيه ايها الاخوه لكن افضل من ان يعطي ويمن الان تمن انت, أنت. وتصفر وجوه من احسنت اليهم لوجه الله زعمت ولم يكن لوجه الله وانما ايه لوجه ذاتك لوجه نفسك هذا مرشح ان يمن ايوا ثالثاً مرشح ان يقطع أيها الإخوة إذا لم يجد كفاء ما أعطى من الناس مدحاً وتبجيلاً وذكراً إذا لم تثنوا عليه وكذا هو سيقطع إعطاءه انتبهوا هذا انسان خطير وصغير وكما قلت لكم وفطير هذا أيضاً يعطي بحساب وبحسابات يقول إذا أعطيت هذا ماذا أستفيد؟ هذا فقير غلبان هذا وأنا لا أعرفه وحابر السبيل لا, لا لا لا أنا أعطي هذا لماذا؟ هذا له علاقة بهذا وهذا الثاني متنفذ يمكن أن يحدث شيئا يفيدني في قابل أيامي في مشروعي الفلاني العلاني فأنا أعطي هذا لأنه وسيلة إلى هذا وهذا مفيد لي أعطي بحسابات لئيمة وهذا لا يستحق وهذا أكثر استحقاقا للمسكين لا ينظر إلى هذا هو بل ربما يعطي من لا يستحق أصلا هذا لا يستحق مغتنن متمول وهذا فقير معدم لا لا يعطي هذا, يعطي هذا ويزعم انه يعطي لله ويعطي يعطي لحسابات شيء خطير وقمي جدا لو انكشفت حقيقته للناس لقلوه لامقتوه لكرهوه هذا أنت لذلك أيها الإخوة أين هؤلاء مهما كانوا كما قلت لكم حتى وإن كانوا في صور علماء دين أو صلحاء أو عباد أو يتظاهرون بهذه الأشياء أين هؤلاء من المخلصين الحقيقيين اسمعوا قصة ذلك الرجل الصالح قصة عجيبة ومؤثره قال ذلكم الصالح رضوان الله عليه لقد قضيت صلاوات ثلاثين سنه صلى ثلاثين سنة ما شاء الله وبعد ثلاثين سنة اكتشف شيئا في نفسه كان مغترا يعني يعني جاهلا الغرور والجهل تبيه مش الكبر هذا اسمه العجب والكبر كان مغترا غر عن نفسه لم يفقه نفسه جيدا بعد ثلاثين سنة فهم ولذلك قضى صلوات ثلاثين سنة قال كلها لم تكن لله كنت أظنها لله فإذا هي ليست لله ما الخصة ما الحكاية شوف التفتيش شوف العظم الإنسانية هذا الإنسان بالإخلاص يصبح إنسانا الله يرد ذلك لنا يدعى نصبح إيه أه؟ أناسي حقيقيين بشرا كاملين نارجين أه؟ قال صليت ثلاثين سنة في الصف الأول لا تفوتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام الصف الأول لوجه الله سأسانا الله يحب ذلك جدا الله وملائكته يصلون على أول الصفوف وميامنها صف الأول والميامن دائما يصل عليها لها مزيه قال وبعد ثلاثين سنة اتفق أنني تخلفت عن الصلاة قليلا رفت عن الصلاة فصليت في الصف الثاني فاعترتني خجلة من الناس شيخ فلان أبو فلان هذا الثلاثين سنة يصلي في الصف الأول إيه صار اليوم قال فخجلت خجلت من نظر الناس إليه الذين يعرفونه قال ثم فكرت في خجلتي فأطلعتني على حقيقتي وكنت أظن أننا أنما, أنما أصلي في الصف الأول لله فإذا مصرتي وفرحتي بنظر الناس إليه وإلا لم اعترتني خجلة قال فشرعت اقضي صلواتي. شوف التفتيش شيء صعب على أهل الدين أن يفكروا في هذا كثيرا بعض العوام لا يسمع في الأشياء ولا يكاد يفقه فيها شيئا حياته كلها رياء في رياء وكذب في كذب باسم الدين ومرتاح المسكين ويظن أنه سيجد شيئا كثيرا عند الله ألا لله الدين الخالص فأعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين وأخلصوا دينهم لله في النساء أيات كثير هذا الدين دين خالص لا يقبل الله إلا الخالص إذا لم يكن خالصا فقد تعنيت أنت تتعب نفسك فقط لماذا تتعب نفسك صحح نيتك وأخلص عملك بإذن الله تعالى لا يضيع جهدك ها؟ وترتفع منزلتك عند الله تبارك وتعالى اللهم احفظ علينا إيماننا ها. وزيننا وزودنا بالإخلاص حتى نوافيك به يا رب العالمين أحد الصالحين إخواني وخواتي يحكي عن نفسه كيف أنه قضى ليله إلى السحر يتلو كتاب الله تبارك وتعالى قال وختمت بِسُورَةِ طه كنت أتلو سُورَةَ طه فغلبتني عيناي فَرَأَيْتُ مَلَائِكَةً هابطة من السماء وبيدها صحيفة عمل فسألت فقيل هذه صحيفتك قال فنظرت فيها بفضول قال فوجدت في أخير سورة طه وقد كتبت بأحرف النور وتحت كل كلمة مكتوبٌ عشر حسنات عشر حسنات عشر حسنات بكل كل كلمة مكتوب له قال إلا كلمة في آخر السورة محي ما تحتها فلم يكتب تحتها شيء ما في عشر حسنات قال فقلت قال هذا الصالح بالملائكة قد تلوت هذه الكلمة أنا تلوتها قيل نعم يا عبد الله قد تلوتها وقد كتبنا أجرها عشر حسنات لكن الله تبارك وتعالى ربك أمرنا أن نمحوها امحوا العشر الحسنات قال أمحو هذه الحسنات لم يرد بها وجهي قال فبكيت قلت لماذا لقد تلوتها لله فقيل كلا لقد مر مار بحذاء دارك فسمعت وقع أقدامه فرفعت صوتك فلم تكن لله لكي يسمع أنك إيه أنك جالس سهران مساهد تتلو كلام الله فلم تكن لله لله لهذا المار محيت راحت لقى في الحساب ولا يظلم ربك أحد هو قال لك إذا كنت ترى بعقلك أن أحدا يستحق أن يشرك مع الله شركه مع الله هل تجدون هذا الأحد؟ من هو هذا الأحد؟ من هو؟ لا أحد لا أحد يستحق أيها الإخوة أن يوضع مع الله في رتبة واحدة لكي نلاحظه مع رب العزه لا إله إلا هو كيف؟ والله هذا سفه يا أخواني والإخلاص عقل كان الربيع بن خيثم رضي الله تعالى عنه وارضاه يكون في بيته يقرا في المصحف فاذا دخل داخل خباه في ثيابه ويجلس عليه ما فيش مصحف ما, ما تشوف حتى مصحف تبعي وكان الايمان عبد الرحمن ابن ابي ليلى رضي الله تعالى عنه وارضاه ابن ابي ليلى هذا امام جليل جدا يقال انه كان من التابعين وكان محاصرا لابي حنيفه رضي الله تعالى عنهما يصلي في بيته فإذا استؤذن عليه نام على الفراش انه نايم كان مباشرة يتجع كأنه نايم مباشرة يتطجع كأنه نايم لا يريد أن يراه مصليا يقال إن أيوب استختياني رضي الله تعالى عنه ارضاء كان إذا دخل بيته وصلى ينشج نشيجا لم يسمع مثله يكاد يموت الخشوع والبكاء ولو جعلت له الدنيا بما فيها على أن يفعله وأحد يراه ما فعله ما المستحيل أن تراه شو جيب كمام الناس ما البكاء والنشيج في بيته وحده من حيث لا يراه إلا الله تبارك وتعالى من حيث لا يراه إلا الله مغيدة ابن الحصيب صاحب رسول الله صلى الله على رسول الله وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هذا الصاحب الجليل يقول انظروا الرسول هكذا علم أصحابه يقول شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمه, الثلمة خيبر لمن قرأ السيرة وعلي ثوب أحمر فقاتلت قتالا شديدا فلست أرى أني عملت عملا في الإسلام أشأ علي منه أنني قاتلت وعلي ثوب وعرفت مريد هو الذي صعد في فلمة. ما شاء الله مريد فارس أنه ليس إلا مع عرف تخيلوا عكس ما يفعل بعض الناس يشهر عمله ولو بدفع الفلوس يدفع فلوس الدعايات يعمل نفسه دعاية اكتبوا عني كذا كذا قولوا عني كذا كذا صوروني بالطريقة الفلانية اخرجوني للعالم بالطريقة ماذا تريد ان تعبد الناس لك من انت ولماذا ما حظك يا مسكين ماذا ستبلغ ماذا ستصيب من ورائك الموت ستموت بكرة بعد بكرة بعد عشر سنة ستموت لماذا لكن عقل هو كله عقل مهما اكتمل و العقل أيها الاخوة اخلص الانسان لله الاخلاص عزيز ليس سهلا هذه الحكاية وهذه الروايات تبرن أيها الإخوة أنه ليس سهلا صعب ويحتاج إلى تفتيش دائم وملاحظة ومراقبة ومتابعة لا تنقطع ومن هنا قال أبو اليزيد البصطامي قدس الله سره قال لو أعلم أنه صحت لي تهليله تهليله لاسترحت استرحت ولا قرت عيني إني قلت مرة لا إله إلا الله لأجي الله فقط آه بس سريع نذا عرف كبير ما في صعب من صعب ان اقول صحت لي تهيله باخلاص لوجه الله تبارك وتعالى كان احد الصالحين ايها الاخوه من اسلاف امتنا المباركين رضي الله ما اكثرهم وما احلاهم وما احلى ذكرهم عجب كانت هذه الامه ونزل فيها العجب بفضل الله عز وجل كان اذا لبى لا يسمع ايها الاخوه تلبيه بماذا لبى بحج او بعمره فيقول له يقول هو اعلم بنيتي لا يريد ولذلك ايها الاخوه رزقوا الثبات والدوام والتوفيق ومنع الخذلان بفضل الله تبارك وتعالى لم يخضلوا تجد أنهم كانوا على نمط معجب ولافت في العبادة والتقى والاستمرار يا إخواني شيء لا يصدق يعني مثلا الإمام الجليل داود ابن أبي هند الإمام الحافظ الثقة رضي الله تعالى عنه وارضاه بقي سعيد بن مسيب وغيره وأخذ عنهم داود ابن أبي هند هذا يقال صام أربعين سنة لم يدري به أهله لا زوجته ولا أولاده ولا واحد عرف أن هذا داود يصوم كل يوم إلا في الأيام المحرمة أربعين سنة من أين هذا السباب؟ من أين هذا النمط؟ من أين السلوك؟ بتوفيق الله لماذا؟ لأنه بإخلاص قال الربيع بن خيثم العمل ما لم يكن خالصا اضمحل مباشرة إذا كان خالصا يستمر يقول لك أحدهم قمت الليل شهرا شهرين سنة ثم انقطعت نقول له الإخلاص ما في خلاص واحد يقول من ثلاثين سنة أقوم الليل نقول نرجو أن تقوم بالمخلصين إن شاء الله تعالى قالوا عن داود ابن أبي هند رضي الله عنه وأرضاه صام أربعين سنة دون أن يدري أن يدري به أحد من أهله يأخذ طعامهم يا البيت يقول أهى الغداء يظن أنه يأكل هو في وقت الغداء يأخذ الغداء يخرج إلى عمله يتصدق به في الشارع ويصوم لا يدري به لا زوجته ولا أولاده الله أكبر يا أخي اليوم تلاقي المخلص يعني الذي يظن نفسه مخلصا يخفي العمل عن أصحابي عن إخواني عن مشائخي لكن دائما يحيط به زوجته وأولاده الحمد لله أنا عطيت أنا سويت أنا عملت لا ما في خلاص معنا كلام فارغ هذا ما في لله لا زوجة لا شيخ لا ولد لا والد ولا بني آدم كان محمد بن أسلم وهو الطوسي رضي الله عنه وارضاه الإمام الجليل عصري أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما محمد بن أسلام الطوسي محروف شبها بالصحابة قيلوا ركن من أركان الدين قالوا محمد ركن ركن الإسلام في عصره قال محمد بن القاسم سألت أبا يعقوب المروزي قلت يا أبا يعقوب لقد لقيت أحمد بن حنبل ومحمد بن أسلام أيهما كان أرجح قال يا أبا عبد الله اتق لله لما سألتني هذا السؤال إذا رأيت محمدا فمحمد لا يقارن به أحد في أمور في البصر بالدين واتباع الأثر عن محمد صلى الله عليه وسلم اتباع السنة والزهد في الدنيا والفصاحة بالقرآن والنحو قال أربعة أمور لا يمكن إلا أحمد بن حنبل ولا غيره محمد بن أسلم كان يشبه بالصحابة يقول محمد بن قاسم صحبته ثلاثين سنة من أوثق وأخلص تلامذته فلا والله ما رأيته يتطوع بركعة إلا ما كان من ركعتين الجمعة قالوا يعمل الجمعة ما في الشي في المسجد غير هيك ولا مرة شفته بالطوع ما فيه الصلوات العادية والرواتب وخلاص قال حتى اتيته مرة في داره فسمعت ابنه يحكي بكاء بمثل بقلد ابن واحد ببكي يعني فقالت إيه له أمه هسكت صاهن فقلت ما باني ليه يقلد من قالت محمد أبو الحسن له حجرة في الدار يدخلها كل يوم هتكت ستره عن حسن المسكينه لا بتعرف آه. أبو الحسن قالت يدخل حجرته وإنما هي التلاوة والبكاء والنشيج أما بالناس ولا حاجة عادي جدا جدا ما تشوف منه حاجة فأدرك هذا آه. أدرك سره وين الرجل هذا آه. قال وسمعته مرة يقول ووالله الذي لا إله لو لوددت أني أخفي عملي عن ملائكة الكاتبين غيران أن العمل هذا يراه مع الله الملائكة كمان لا بدوش تشوف الملائكة هذا لله وحده حتى الملك ما يشوفوش قال لو ودته بس يبدو هذا غير ممكن الملائكة بتشوف مش عايبوا أن الملائكة ترى ذلك وتكتبه محمد ابن أسلم لذلك انظروا إلى نهايتي شيء عجيب قال وكان يبعثني ثلاثين سنة كل يوم يصل اناسا كثيرين لا أعلمه وصل أحدهم بأقل من مئة درهم إلا أن يمكنه حين يعجز يكون أقل المأدرهم ويبعثني بمال يسير يقول لي ائتني بالنخالة لا تأتني بالنقي لا يأكل أيها الإخوة خبز النقي خبز القمح الأبيض كما نأكل لا. النخالة نخالة القمح أو نخالة الشعير حالة في الدوافع ويقول إنما هو للكنيف لبيت الخلاء قال هذا لماذا نحط فيه فلوس وفلوس كلها صدقات هو يأكل نخالة قال هذا لبيت الخلاء خل هذاك للجنة خلي هذا للجنه نعطيه الفقراء كل يوم بالمئات عجب بحاجه يا اخي لو كانت نبوه يكون هؤلاء انبياء بلا شك رضي الله تعالى عنهم وارضاه قال فاتيته يوما بالنقي دقيق ابيض انخول وخبزته له قال فلما راه تغير لونه قال ان كانت نفسك تتوقت فيه اي طاقت اليه تتوقت فيه فاطعمه نفسك لعل لك اعمالا تشفع لك في اكل النقي اما انا فوالله لقد درت الارض فما رايت مصليا اشد علي من نفسي قال أنا أسوأ واحد خذ هذه القطعة واتيني بشعير أسود واشتري لي رحة طحونة أطحن بها وأأكلها لعلي أبلغ ما كان فيها عين وفاطم عليهما السلام قال أنا مش أحسن من علي وفاطمة بنت رسول الله انظروا إلى ختامي رضي الله تعالى عنه وارضاه خاتم عجيب غريبة مات في طوس يقول الراوي كنت عنده فقال لي لا تبارح يأتيني رسول ربي قبل الصبح عرف أنه يموت غسلني وكفني وادفني ولا تؤذن بأحدا قال فمات عند منتصف الليل فما دريت إلا ورسول طاهر بن عبد الله أمير طوس يطرق الباب يسأل عنه فقلت وقضى كأن الأمير أذن به قدره الله الهم أو راى مناما فقال الأمير يود أن يصلي عليه قال فغسلناه وكفنناه وجهزناه وأخذناه ولم يؤذ به أحد لم يقل أحد إن إيا الإمام محمد بن إيه أسلم الطوسي مات لم يتكلم أحد أبداً قال فجاء خلق لم ير مثلهم ألف وألف ومائة ألف يقول صالحهم وطالحهم ما رأينا مثله مليون ومائة ألف قالوا لم نرى مثل هذا البشر مثل هذا الإنسان من أين أتوا وكيف أنهم أن يأتوا شيء عجيب كما ذكر الذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكنه الإخلاص أخواني سر الإخلاص نسأل الله تبارك وتعالى أن يستودع قلوبنا جميعا سر إخلاصه حتى لا نعمل هملا إلا ولحاضنا وجهه الكريم سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 كما طلب الي بعض اخواني واحبابي ان احيطكم علما على وجه السرعه ان شاء الله ببعض ما رايت في رحلاتها الاخيره الى الكويت والى بلاد الشيشان خاصه الكويت ايها الاخوه لفت نظري فيها بحمد الله تبارك وتعالى الحريه التي تقريبا ليس لها مثيل في العالم العربي وهناك ما رايت احدا من طبقات مختلفه الا قالوا نحن لسنا في حاجه الى ثوره نظر لماذا لا نريد وضعا أحسن مما نحن في حريات حقيقية أيها الاخوه على جميع المستويات في جميع الميادين ما شاء الله شيء عجيب والشيء الجميل في الكويت أيها الاخوه التدين الإسلام هناك إسلام منفتح إسلام واعي ليس متشنجا طبعا هناك بعض الذين يجنحون إلى التنطع إلى التغمق موجود هذا في كل بيئة يعني دائما ولكن بشكل عام أيها الأخوة إسلام منفتح وإسلام متسامح وإسلام واعي وشهادة حقيقة لأهل الكويت وشباب الكويت أنهم شباب متعلم ومثقف بطريقة معجبة أنا لم أكن أتوقع هذا ثقافة عالية أخواني ثقافة عالية حقيقية وأنا تتابع الدرس وتتابع القراءة وتتابع يعني المنتوج الثقافي والفكري في العالم الإسلامي وفي العالم أجمع شيء مفرح جدا جدا جدا الكويت بلا شك سيكون بعون الله لها مستقبل باهر وفيها دعاء موفقون تكلمت أعتقد في خطة سابقه ربما قبل ثلاثة أشهر عن بعض هؤلاء الدعاه الاستاذ الدكتور طارق السودان وقلت انه أمة وحده وكلما التقيته وتعرفت على بعض ما يقوم به ادركت انه أمة وحده وقلت في نفسي لعل الله اصطفاه لذلك لسر ايضا وقر في صدره يعني يوجد الله على يديه ما الخير شيء عجيب والله يتفرح به قلوب المؤمنين لنترك ما يقوله بعض الناس هناك دائما سبحان الله يعني لا يوجد موفق أيها الإخوة ولا مسعود الا يسلط عليه من عباد الله من يطعن في دينه وفي تقوى وفي نزهته هكذا يبتلع عباد الله لا بأس هذا موجود آه آه الدكتور أيضا محمد العوضي الداعي الموفق والمحبوب آه آه مشيت معه يعني مدة من الزمن هكذا لا يراه أحد إلا جاء عانقوا وسلم عليهم الرجال والنساء والموظفين الرسمي شيء عجيب يقول لي أبنائي أبناء عيالي هذاون بنات كذا محبوب بشكل عجيب داعي موفق نسأل الله يبارك في دعوتهم وفي أنفاسهم أما الشيشان فحديث وحده أيها الإخوة على غير ما نقرأ في الجرائد ونسمع في التلفاز الشيشان حديث وحده هناك الروح أيها الإخوة طبعا أبدأ بأن جروزني ونحن كنا في العاصمة صح زرنا مدن أخرى بفضل الله لكن العاصمة جروزني التي حطمتها حربان متواليتان لم تدع فيها حجرا على حجر كنا هناك أيها الإخوة زواء خمسة وخمسين عالما وداعيا ومفكرا من مختلف دول العالم من مصر وسوريا والأردن طبعا إيه وبلاد حول العالم والكويت كان معنا فضيلة الأستاذ الدكتور وكيل وزارة الأوقاف عادل فلاح وهذا رجل أيضا من خيرة الكويت حقيقة آه نذهب إلى فرنسا نجدوه أمامنا نذهب إلى إيشيان نجدوه أمامنا شيء عجيب دينه مو متحرك في سبيل هي دعوة الله نسأل الله يبارك ويبارك أن فازوا حقيقة رجل عجيب ما شاء الله عليه وزارة الأوقاف في الكويت بالذات يقال الآن هي الوزارة الأولى في العالم العربي نشاط وجهد واهتمام بحوال المسلمين حول العالم واضح هذا فعلا يعني واضح عليه فكان هناك أهربوا من عندي آخرين عن دهشتهم وعجبهم لما يرونه الآن في غروزني نهضة عمرانية أيوة لخو تسير بوتيرة متسارعة جدا في كل مكان البناء والعمران في كل مكان غروزني الآن مدينة نهضة حقيقة لفتت نظر كل المشاركين في المؤتمر شيء عجيب هل هذه غروزني التي كانت أرضا يبابا كفن كانت وهذا بفضل رئيسها المؤمن أيوة لخو الصالح شعل من النشاط العارم على عكس ما يصور في الانترنت وفي التلفزيونات سأحدثكم بما رأيت وبما سمعت وبما شهد به الصلحاء أيها الأخوة العلماء خرجي المعاهد العلمية المعتبرة في دمشق وفي الأزهر الشريف علماء ما شاء الله من أهل الله حدثونا الحديث العجب ورأينا العجب بأعيني بفضل الله تبارك وتعالى أما الإسلام حدث ولا حرج المآدم أيها الأخوة والمساجد في كل ناحية وزاوية مراكز تحفيظ القرآن الكريم في كل مكان أطفال صغار من سن أربع سنوات ها إلى المراهقين أيوة الإخوة زي موحد ها مرتبات للمحفظين يأتونوا إيه بالمقيين محفزين أكثر شيء من أوزبكستان من طاجيكستان لأنهم حفظ متقنون أشي فيها حفاظ لكن هؤلاء متقنون جدا وعلى ورعة يا أخي شيء غريب ها تغيت بأحد شاب صغير لعله في السبعة والأربعين من عمري تواضع الربانية تلوح على مخيره قالوا وإذا أتقن حافظ لدينا هنا طاجيكي وليس شيش جانيا استخدموه ماذا فعل الرئيس رمضان قدروف هذا الرئيس الصالح الراجد فعلا أسأل الله ينصره أي وأيداه مباشرة يملكهم بيوتا لهم أي محافظ بيت له على حساب هذا ملك له أما المحافظ الذي يحفظ أولاده وقد التخيته وقال لي الرئيس هذا الرجل سمعته في بلده أنه من أولياء الله الصالحين وفعلا ترى فيه فيه هيبة الصالحين وفي الثلاثين شاب في الثلاثين ملتحن عليه الهيبة والوقاه الجمال متقن لكتاب الله لا يسقط حرفاً قال قلت له يا فلان أنت تحفظ أولادي أبنائي وبناتي القرآن الكريم في قصري إن لم تفعل سأحاسبك بين دي الله يوم القيامة هذا رئيس دولة ماذا أعطى؟ شيء عجيب هذا أبكاني قال لي العلماء هناك والمستشارون والرئيس أكد هذا بعد ذلك قال أعطيته أفضل وأعز ما أملك في الدنيا وما لا يمكن أن أثمنه بثمن بيت آبائي وأجتادي هدية قال له هذا هدية لك قصر كبير خذه لك هدية ولكن حفظ غير المرتب الشهري وأتى بزوجتي بزوجته وأبنائي أيضا ولكن حفظ أبنائي كتاب الله وأنت مطلق اليدين فيهم إن شئت أن تضرب أضرب إن شئت, إن, شئت أن تؤنب أنب افعل ما تشاء المهم أن يحفظ كتاب الله شو يا ما هذا هذا الشاب الطاجيكي حدثتكم عنه في البداية قال لي الشيخ آدم شهدوه من كبار علماء الشيشام يخرج في دمشق ما شاء الله الفيحاء أسأل الله أن ينصر وينصر أهله وينصر أهل سوريا على هذا النظام الظالم المجرم الذي عتى وتكبر وكفر وتجبر والعياذ بالله لا أحب أن أتكلم الآن أنتم ترون تتابعون الأخبار لا يمكن اللهم لا يذهب دم الخطيب هذا رن وليكن لعنة على النظام السوري قطعوا احشائه وقطعوا جسمه يا اخي اين حدث هذا اين هذه البربريه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هي. نعود انظروا الان انظروا انا قلت لهم قل تماما الرئيس الشيشان قلت له انا سعيد بك وبالشيشان ويا حثر على حكام العرب هذا رئيس كذا مسبحته في رقبتي يا اخواني يسمعوا عده مرات اذا لم يتكلم فهو يسبح باستمرار بشكل دائم يلهج بذكر الله آه. سريع البكاء من خشيه الله بطريقه لم ارى في حاكم من قبل يبكي بكاء مر يخشى عليه أحياناً أنه يعني يحدث له شيء بكاء مر مر عجيب طبعاً لا جرم يا أخي أبوه كان من الصالحين وأجداده إلى أربعة أجداد معروفون من كبار الصالحين والعلماء أيها الإخوة جده أعتقد الثاني كان يختم كتاب الله كل يوم مرة إلى مرتين كل يوم أمه جاءت تطر السلام تبكي القلوب الخاشعة حين تراها أم رئيس وزوجة رئيس في قصر ابنها بحجابها الكامل جد هتمنكسها لم ترفع رأسها فينا والله يا أخوان وتمشي الهوين بكل تواضع أخباث وخجل وطاحت علينا السلام ودحت لنا فحدثنا عنها أيها الأخوة من أحد أصدقاء زوجها الشهيد رحمه الله تعالى عليه قال هذه السيدة وسلوها وسلوا ابنها لم تطف يوما طبخة إلا وهي على طهارة كاملة رجاء يبارك الله ذريتها قلت أين هذه أخي وين الدين عند العرب معنا؟ أين دين نحن أين دين زوجاتنا وأمهاتنا إيش هذا؟ ها؟ وشوف التواضع تواضع ما يعني أم رئيس وزوجة رئيس لا لا لا, لا أبدأ. أبدا امتهى الإخبات والتواضع لم ترفع رأسها في أحد بعجابها الكامل عاجم عندهم قلوب هناك القلوب فعلا والشعور أيها الإخوة فقالوا المهم هذا الحافظ المتقن الطاجيكي قالوا هذا أتقن حافظ هنا يصلي الرئيس خلفه في رمضان الأخير ها؟ كم جزءا قرأه في الليلة خمسة أجزاء والرئيس خلفه قالوا قلنا يموت الرئيس هذه الليله من شده البكاء عبر الصلاه كله والرئيس يبكي والناس يبكون والإمام يبكي لكنه ما وقف قالوا في كلمه ولا حرف لو كان يقرأ من مصحف ما قرأ هذه القراءه وكلما ختم يقول له الرئيس اكمل اكمل اكمل حتى ختم خمسه اجزاء في ليله اين هذا هذا الرئيس هذا الرئيس المسلم هذا الرئيس المؤمن آه قال لي الشيخ ادم شهيدوف خريج دمشق قال لي يا شيخ هذا الشيخ الحافظ ضبطناه متلبسا غير مرة خفية لماذا وهو ينظف المراحيض مراحيض الأطفال والكبار بيدي آه المراحيض قلنا له شيخ اتق الله ما هذا الذي تفعل؟ أنت يصلي خلفك الرئيس وأنت الإمام قال يعينني على ذكر الله وعلى خشوع قلبي وعلى الحفظ قال هذا الفعل يعينني على ذكر الله والخشوع وعلى حفظ كتاب الله شوف الربانية والتواضع شاب في نحو السابع أو العشرين شيء لا يصدق حين دخلت المكان الذي فيه هذا الشاب وفيه الحفاء واطفال صغار تقريبا كان أصغرهم أربع سنوات يقرأ قراء ما أشعر الله يا أخي تقول عربي عربي عصير قص بأحكام التلاوة وبصوت جميل الذي شيء لا يصدق ويغضق عليهم الرئيس من ماله الشخصي المشكلة من ماله الشخص يغضق عليهم هؤلاء حين دخلت هذا المكان قلت لهم لا أدري أشعر بشعور يجتاحني هذا المكان فيه روحانية أول ما دخلت بفضل الله ضحكوا لكن هذا الشعور يتنام عندي وحين خرج قلت لهم هذا المكان غير عادي مكان تحت القرآن ومنحق به مسجد هيك متواضع يعني مش مسجد ضخم جدا قلت لهم هذا المكان مروحا يا جماعة فيه سر هذا المكان ضحكوا قالوا صدقت يا شيخ بك الآن بسر قلت لهم ما هو فعلا فيه سر فيه روحانية يا أخي في فيه قطعم الجنة أول ما دخلت استشعرته هكذا بروحي بك بالسر وارده الرئيس الشهيد أحمد حاجي قديروف رحمة الله عليه هو الذي أمر ببناء مركز لتحفظ القرآن في هذا المكان لماذا؟ رأى في منامه سيدنا ومبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد ابن الوليد وحمزة ابن عبد المطلب يمشون في هذا المكان وكان يحب جدا خالدا وحمزة طبعا بعد الرسول لأنه كان بطلا كان أسدا وابنه مثله فقام واستبشر وقال يبنى هنا مكان لتحفيظ القرآن الكريم قلت لهم هذا هو هذا هو لقد شعرت قالوا نعم شعورك في محله في هذا المكان مشى رسول الله طبعا مراني فقد إيراني حقا في هذا المكان مشى رسول الله وإلى هذا المكان اصطفى الله هذا الحافظ من بلاد الطاجيك هذا الرجل المنور الشاب العابد الولي إن شاء الله الصالح الشيخ آدم شهيدوف حفظه الله خريج دمشق حدثني فمن لفم قال يا شيخ حين كنت في آخر جلسة مع شيخي الدمشقي الرجل مبارك أتلقى الإجازة في حفظ القرآن وتلاوته اتصل بي الرئيس رمضان أحمد خدروف حفظه الله وقال لي يا شيخ أدم أخذت الإجازة؟ قلت الآن قال مبارك بارك الله فيك سأرسل لك طائرة خاصة تقلك شوف كرمة القرآن والعلم قلت له لا أحتاج أعود مع الناس قال لا طائرة خاصة قال والله أرسل لي طائرة خاصة جاءت إلى دمشق وأقلتني إلى جروزني وحدي لانه حافظ كتاب الله وعنده اجازه بالسند المتصل الى رسول الله عن عن عن الى سيدنا رسول الله قال وحين نزلت في المطار واذا بالرئيس واهله ورجال دولته في استقبالي شخصيا يستقبل حافظا لكتاب الله في سجون العرب ايها الاخوه في سجون طواغيت العرب كان يقتل حفاظ كتاب الله ومفسرو كتاب الله على اعواد المشنقه شنو سيد قطب قدس الله سره الكريم مفسر كتاب الله انظروا الى حكام العرب حكام العاجم قال ووصلني طبعا هذا الشيخ ادم شهدوف هو الان مدير اذاعه وتلفزيون وهي اذاعه التلفزيون اسلاميه زرتهما وألحق بهم الرئيس مطبعه تطبع الكتب الاسلاميه والمناشير الاسلاميه وهو مستشار الرئيس الديني مع اخونا الشيخ علي الذي كان لدينا هناك تذكرون الشيخ علي سبحان الله العظيم وهدوء عيل الزمن هو الان مستشار ايضا للرئيس مستشار ديني وهو عالم كبير كان مفتش الشيخ علي الذي كان لدينا هنا في النمسا قالوا الرئيس لا يغادر أي مسألة حتى يرى فيها حكم الله وينزل عليه ايا كانت ما فيه قال لي أيها الاخوه بنفسي والله قال لي يا شيخ أنا بفضل الله تبارك وتعالى في حياتي كلها والآن في الخامسة والثلاثين قال لم أشرب قطرة خمر ولا أعرف طعم السجائر بفضل الله تبارك وتعالى ابن أسرة عالبة ابن علماء ومشائخ هذه يرسل على أنه شريطان رجيم وعلى أنه قاتل وكذا هناك أشياء لو أحب الآن أن أفصل في ذكرها وقفنا على ملابساتها بالتفصيل هناك بالتفصيل وشهادة العدول والعلماء الأفاضل أيها الإخوة مما يدل لكم أيضا على صحة مسألة العلماء هناك أنهم ليسوا منافقين العلماء الذين حولوا الرئيس وأنا تعرفت إليهم وتشرفت بالتعرف إليهم قالوا مسألة الآن تقريبا لها أكثر من ستة أشهر وهم يابون ان يعطوا إيه الرئيس رخصه خارجه ايه عما يعتقدونه اتصلوا بي وانا قلت لهم لا توجد رخصه وهي عند السعيدين في التلفون كنا جالسين وهذه الرخصه تقول كذا كذا كذا فعجبوا فلان لما كنت هناك في قصر الرئيس قال ناقشهم وناقش الشيخ فناقشتهم فنزلوا على رأي مباشره قالوا هكذا الرئيس لا ينزل الا على حكم الشرع في كل المسائل ماذا يقول شرع الله لا يجاوزه في صغير الامر وكبيره ايها الاخوه فنسال الله له التوفيق والمدد والهدايه وان يحفظ الله الشيشان وقياده الشيشان وبلاد الشيشان ايها الاخوه وان يجعلها منارا واشعاعا لمسلمي تلكم المناطق بل ومسلمي الدنيا ان شاء الله ونسال الله ان يسن حكام العرب الجدد السنه الحسنه في حكم بلادهم بهدي رسول الله ايها الاخوه وبرحمه الاسلام وعظمته وان يصيروا رحمه على شعوبهم لا نخمه اللهم اصلحهم واصلح بهم واهدهم سبل السلام اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات احسانا وبالسيئات مغفره ورضوانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعاء اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام واجعلنا في كنفك الذي لا يرام ارحمنا برحمتك فلا نهلك وانت رجاؤنا يا رب العالمين اللهم ربنا كم لك من نعمه انعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بليه ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل له عند النعمه شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل له عند البليه صبرنا فلم يخذلنا ويا من راانا على المعاصي فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا يا ذا الايادي التي لا تحصى عددا أسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان تصلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين وان تغفر لنا الساعة ما كان منا في الزمان الأول برحمتك يا أرحم الراحمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أبرم لأمة محمد في كل بلاد العرب والإسلام أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك يعمل فيه بطاعتك يتأمر فيه بالمعروف وتناهى فيه عن المنكر وتأمن فيه سبل المؤمنين الهنا ومولانا رب العالمين عباد الله